أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيره إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد مرة أخرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته كان آخر ما تعلمناه في الدرس الماضي هي التحذيرات الموجهة لبني إسرائيل الآيات تخاطب بني اسرائيل بشكل مباشر وتخاطبنا نحن أيضا بشكل غير مباشر لأنه كما اعتاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقولوا نزلت فيهم عبرة لنا بهذه الطريقة يجب أن ندرس هذه الآيات كان آخر ما قرأناه قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون في الحقيقة هذا ما أريد أن أبدأ به اليوم قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب لأنها آية صريحة وواضحة جدا والتعقيدات أيضا هنا قليلة جدا لأن معظم الخلفيات التي أريد مناقشتها معكم حولها نحن قد ناقشناها مسبقا بالفعل فيمكننا أن نمشي أسرع قليلا اليوم ونغطي آيات أكثر من المعتاد إذن الله عز وجل يعلق على أحد أشهر سلوكيات النفاقية للقادة المفسدين فيقول تعالى أتأمرون الناس بالبر كلمة البر تستخدم لإفاء العهد تستخدم أيضا لأن تكون مستقيما كل الأحوال كلمة البر والتي تم ترجمتها إلى الخير هنا تأتي من كلمة بر والبر تعني الأرض والبحر هي مقابل كلمة البر وفكرة كلمة بر بالارتباط بكلمة بر هي أن الناس الذين يفعلون الخير هم مستقرون بمعنى أنهم مستقرون في الخير وثابتون ومستمرون فيه الفكرة هنا أنهم يعطون الناس معايير عالية جدا من الخير وأن عليهم أن يطمحوا لها ثم ينسون أنفسهم وكأن الخير الوحيد الذي يجب أن يفعله هو إلقاء الدروس والمواعظ وكأنه ليس عليهمهم أيضا أن يعيشوا بما ينصحون الناس به في خطابهم إذن هذه الآية مهمة جدا وآية يجب أن يصارح بها كل شخص نفسه كل شخص يلقي الدروس والخطب مثلي أو في أي منصب لتعليم الدين وبأي صفة عندما تعلم الناس شيئا يجب أن تكون صريحا في هذه الدروس مع نفسك أيضا وما حدث مع بني إسرائيل أنهم كانوا يعظون الناس بمعايير عالية جدا من التقى والروحانيات والخيل لدرجه أنهم هم أنفسهم لم يستطيعوا تحقيقها والعيش بها فما يحدث هو أنك تسمع قصصا لأشخاص صالحين وتسمع محاضرة أو خطبة عن العالم الفناني الذي اعتاد أن يصلي التهجد كل ليلة ولم يفوتها أربعين ليلة متواصلة ولا يتوضا أبدا للفجر لأن وضوءه باقي من العشاء وقيام الليل حتى صلاة الفجر ويفعل ذلك كل ليلة وهؤلاء هم أهل الله فتصاب بالإحباط تقول لنفسك أنا لا أعرف ما هي صلاة الفجر حتى فهناك فجوة كبيرة أنت تسمع عن هؤلاء الناس أيضا الذي يدعون الله عز وجل واستجيبوا دعائهم لأنهم قريبون جدا منه سبحانه روحانياتهم وتقاهم مذهل جدا واختمون القرآن الكريم كل ثلاثة أيام أو ما شابه كل تلك الروحانيات العالية جدا والصدقات الكبيرة ومنهم من لا يترك مالا لنفسه حتى ويؤمنون أن الله عز وجل سيعطيهم وما شابه ذلك عندما تسمعوا تلك القصص للعباد والزاهدين المذهلين ماذا يحدث لمجتمع كبير حينها؟ هذا المجتمع الذي نجد فيه شخصا بالكاد متمسكا بالأساسيات في الدين سيسمعون تلك القصص وسيقولون هات الدين الأشخاص الجيدين جدا إلى أبعد حد من الواضح جدا أنني لست منهم بالتالي سنستمع إلى تلك الخطب ليتذكر أولئك الأشخاص الذين كانوا أفضل منا بمراحل والذين عاشوا بالتأكيد منذ زمن بعيد جدا ونقول في أنفسنا الزمن الجميل الرائع للإسلام كان في الماضي البعيد الآن لم يتبقى إلا نحن الحثالة الذين استمعوا القصص الصالحين ونشعر بالأسف على أنفسنا فقد دون فعل شيء هذا كل ما تبقى الآن وهذا يخلق فجوة ويبدأ المؤمنون بالاستسلام المضحك في الأمر أن الناس الذين يلقون تلك المواعد وتلك الخطب هم بأنفسهم قال الله عز وجل عنهم لا يفعلون ما يعظون الناس به هل قضيت أربعين عاما لم تفتك عن التهجد فعلا؟ اذا ما الذي تقول للناس أن يفعلوه؟ الله عز وجل في الحقيقة سهل هذا الدين جدا وأحد التحذيرات التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا يسافرون لتعليم الدين هو أنه كان يقول لهم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا كونوا مصدرا للإيجابية يعطيكم مثالا تخيل مثلا أنك تدخل إلى قاعة الدرس في الكلية أو في الجامعة يأتيك البروفيسور في أول يوم دراسي ويقول بالمناسبة معظم الطلاب يرسبون عندي في هذه المادة قلت هذا لاعطيكم فكرة فقط هذه الجملة معظم الطلاب يرسبون في هذه المادة ليس محفزة بتاتا لطلاب في السنة الأولى ماذا سيحصل حينها؟ نصف الطلاب سينسحبون من المادة ويحاولون إيجاد بدين لها على حال. صحيح؟ اذا لا يجب أن تبدأ هكذا يجب أن تسهل وتيسر أتذكر أحد أساتذتي في إحدى المرات قال لنا جميعكم حاصلون على درجة الامتياز عندي أقصد أن الأمر عائد إليكم إذا أردتم المحافظة على هذه الدرجة فقد حصلتم عليها أساسا طالما الأمر في يدي أريد فعلا أن أعطيكم جميعا درجة الامتياز فتجد الطلاب يتحمسون جدا بهذه الطريقة وفي الحقيقة كانت مادته هي أصعب مادة من كل المواد الأخرى التي درستها لكن الموضوع متعلق بالعقلية وطريقة التفكير التي تم ضبطها في البداية الشاهد أنهم كانوا يعطون الناس معايير عالية جدا من الخيرية ولم يكونوا يطبقونها هم على أنفسهم أشرت إلى آية في سورة العراف البارحة حيث كانوا يضعون أغلالا وقيودا على أنفسهم فيقول الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي القرآن جاء لإزالتها الآن وليس الحظ يعيد التاليخ نفسه ولنوضح هذا المفهوم لديكم وهو جدا مهم وأنا ممتن جدا للدكتور أكرم ندوي لأنه ساعدني على فهم هذا المفهوم لم أفهم مدى جدية هذا المفهوم لعدة سنوات حتى درسته قليلا معه ديننا بشكل أساسي من حيث الناحية العملية الطبيقية هو مجموعة من الأوامر والنواهي لدينا الأمور الأساسية الكبرى التي يجب أن نقوم بها كالصلاة والزكاة هذه أساسيات كبرى وهناك أيضا لدينا محرمات أساسية كبرى يجب أن نبتعد عنها على سبيل المثال أكبرها حسب دراستي للقرآن أرى أن أكبرها بعد الشرك وعقوق الوالدين أو حتى مجرد التقصير مع الوالدين لأن المعيار الأدنى في القرآن من حيث التعامل مع الوالدين هو الإحسان أن تكون محسنا لوالديك هذا المعيار الأدنى في القرآن هذه قواعد القرآن إذن هناك أمور محرمة كبرى يجب الابتعاد عنها وأخرى واجبة يجب القيام بها وهذه هي الدائرة الداخلية من الدين بالحديث عنه من الناحية العملية خارج تلك الدائرة هناك مملكة السنن السنن هي الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لله عز وجل ولتقرب إلى الله عز وجل زيادة على الأساسي المفترض إذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعات إضافية على سبيل المثال مع كل صلاة هناك سنة هناك عبادات معينة صلوات أو أدعية أذكار معينة كان يفعلها بشكل إضافي كان يستغفر يصوم الاثنين والخميس يصلي التهجد قيام الليل هذه الأمور زيادة عن الحد الأدنى على الرغم من أن قيام الليل كان إلزاميا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس إلزاميا علينا لكن الكثير من العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة لنا وإذا فعلناها نثاب عليها طبعا إذا لن نفعلها لا ذنب علينا ما يحدث عندنا هو أن بعض الناس يريدون أن يحافظوا على المسلمين وعلى الدين فيقومون بالتأكيد على النوافل والسنن بشكل مبالغ فيه لدرجة أن المسلمين العاديين يصبحون غير قادرين على التفريق بين الفرائض والنوافل لا يستطيعون التفريق بينهما وتصبح العبادات كثيرة عليهم مثلا بعض الأشخاص الذين ترعرعوا في مدينتي يعتقدون أن الصلاة الظهر مع سننها القبلي والبعدية جميعها فريضة يعتقدون أن هذه هي صلاة الظهر أربع ركعات ثم أربع ثم اثنتان ثم اثنتان يعتقدون أن هذه هي صلاة الظهر حتى إذا اطلقت عليها سنة أو نافلة إنه أمر مرفوض لديهم أن تخبر أحداً أنه إذا لم يستطع أن يصليها كاملة يمكنه أن يصلي الفريضة فقط أي أربع ركعات بل يرون أنه يجب أن تقول من الأفضل أن تصلي جميع الركعات الفريضة والنافلة أو ستكون في مازق لأنه إذا تركت السنة فالشيء التالي الذي ستفعله هو أنك ستترك الفريضة فهي مسألة حماية كلما صليت أكثر حتى إذا تكسلت يوما ما ستبقى في مأمنٍ من التكاثر عن الجوهر الأساسي وهو الفرض الصلاة الإنزمية هذه هي الفكرة عندهم هي طبقة حماية المشكلة هذه الفكرة هو أنها طبقة حماية للأشخاص المائلين بطبيعتهم للدين لكن ماذا يحدث للغالبية العظمى من الناس الذين ليسوا مائلين للدين ولو قليلا عندما يسمعون عدد الركعات التي يجب عليهم تأديتها ويبدأون بحساب الوقت الذي ستستغرقه منهم سترهم يقولون أوه لا لا أستطيع فعل هذا يا رجل ليس لدي وقت لهذا ليس لدي ثلاثون دقيقة فراغ متواصلة في يوم خمس مرات في اليوم اذا عليك أن تجعلهم يبدؤون بالفرض المطلوب على الأقل بالتالي تخرجهم من دائرة الذنب لكن عندما يصبح هذا العدد الكبير من الصلوات هو الحد الأدنى المفترض وانتشر على هذا الأساس بين عامة الناس سترى عددا كبيرا من المسلمين يتركون الصلاة بالكلية كانت الفكرة زيادة المتطلبات الأساسية لحماية المسلمين لكن المشكلة أصبحت أنه عندما تزيد المتطلبات الأساسية هذا يؤذي المسلمين لأن هذه الفكرة تساعد فئة صغيرة من المسلمين لكن الغالبية العظمى منهم يتضررون ونفس الشيء يحصل مع المحرمات الأشياء المحرمة هي أمور محرمة بشكل واضح وصريح في الإسلام لا شك في حرمتها تخيل معي أن المحرمات هي هذه الدائرة الصغيرة ما يفعله بعض الفقهاء أو بعض الناس وهذا ما حصل مع بني إسرائيل أيضا أنهم يحرمون أمور ليس محرمة بالأساس وليس في دائرة الحرام فقط لأنها من الممكن أن تقود إلى الحرام فأي شيء من الممكن أن يقودك إلى الحرام أو يكون فيه احتمالية أن يقودك إلى الحرام يصبح محرما أيضا وسيتوسع الناس في هذا الموضوع حضرت محضرة في أحد المرات كان مؤتمرا للشباب ولاية لن أذكر اسمها وهي في الجنوب أيضا والشيخ كان يلقي محاضرة لمدة خمسين وأربعين دقيقة يخبر الناس فيها عن سبب تحريم اليوتيوب خمسة وأربعون دقيقة يشرح فيها لماذا اليوتيوب حرام بينما كان يتم تسجيل تلك المحاضرة ويتم رفع ونشر مقاطع منها وخم وين إذا ما يحاول قوله هو أنه لمجرد وجود مقاطع في اليوتيوب قد تقودك إلى الحرام بالتالي هو حرام وعليك تجنبه بالكلية هذا أسلوب حماية مكثفة لا يمكنك القول بأن هناك آية أو حديث صريحا يقول أن اليوتيوب حرام وأنا بالمناسبة لا أقف في صف اليوتيوب لكنني لا أحرمه أيضا إذا ليس من السهل أبدا أن تنطق كلمة حرام على أي شيء لكنهم يقولون من باب الحماية سنزيد فتاوي التحريم وما يحصل مع غالبية المسلمين أنهم ينفرون مع هؤلاء المفتين يقولون لا نريد أن نسمع أي شيء من هؤلاء الأشخاص لأن الوضع الافتراضي عندهم هو تحريم كل شيء حرام فيهرب الناس من الدين بتلك الطريقة الله عز وجل يخبرهم لأنهم وضعوا لأنفسهم تلك المعايير المبالغ فيها أنتم وضعتم تلك المعايير التي تحرم كل شيء وأنا لست مفتيا ولست فقيها ولست قريبا من ذلك حتى وبالنسبة لي شخصيا إذا أردت أن أعرف فتوى معينة في أمر ما هل هو حلال أم حرام أذهب إلى فقيه وأعرف الحكم ولا أخبر أحدا بذلك لكن هناك علماء يقولون أن كذا وكذا أمر محرم وليس مسموحا مطلقا وتحت أي ظرف ثم تجد نفس هؤلاء العلماء يفعلون نفس الأمر الذي قالوا أنه محرم مثلا تجدهم يعطونك محاضرة كاملة أن التصوير حرام ثم تجدهم يلتقطون صورا من أجل جواز السفر الخاص بهم ويقولون إن هذه ضرورة هل الضرورات تجعل الأمر حلالا؟ أتعلمون لقد وجهت بعض الأشخاص في موقف يعضون فيه محاضرة ما عن تحريم أمر ما ثم بعد المحاضرة أسألهم لماذا قلت ان هذا حرام؟ فيقولوا لي آه نعم أعلم يا اخي أن هذا ليس حراما لكن يجب أن يعرف الناس ان هذا خطأ فتعجبت ما الفرق بين الخطأ والحرام يا رجل؟ أنت تفعل هذا الأمر أيضا فيرد أنا أعلم لكن الغالبية أي غالبية؟ عن ماذا تتحدث؟ أنت بنفسك أخبرتني أنه ليس محرما إذن عليك أن تكون صادقا ونزيها في هذه الأمور إذن هذا هو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وبالمناسبة بالنسبة لليهود في ذلك الوقت كان ذلك تكرارا لم تكن تلك المرة الأولى التي يسمعون فيها هذا الأمر لقد سمعوا هذا أيضا من عيسى عليه السلام وما تبقى من العهد الجديد من الإنجيل لا زالت هناك بعض الجمل حول هذا الأمر على سبيل المثال كان عيسى عليه السلام ينتقد حاخامات بني إسرائيل كثيرا إذا كنت تعتقد أن القرآن مسيء لليهود أو مهين لهم أقول لك إنه جدا لطيف معهم مقارنة بما قاله عيسى عليه السلام لهم القرآن لطيف جدا عندما كان يخاطبهم قال له أحد علماء بني إسرائيل يا معلم عندما تقول هذه الأشياء فأنت تهيننا إذن العلماء تعرضوا للإهانة في خطابة عيسى عليه السلام فكيف أجاب عليهم عيسى عليه السلام؟ أجاب قائلا يا علماء بني إسرائيل يا لفضاعتكم لأنكم تحملون الناس ما لا يطيقون ولا تحركون ساكنا لمساعدتهم. إذا هذه الفكرة الآن تكررت في القرآن يقول تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب والمعنى يقترح أيضا أنهم يضعون معايير عالية في مواعظهم ليست حتى مكافئة للمعايير التي يقرؤونها في الكتاب الكتاب يتحدث عن عمل خير معين وهم يتحدثون عن آخر كلامهم لا يتطابق مع الكتاب الذي يتلونه وهم من المفترض أن يعيشوا به أكثر من غيرهم فيقول تعالى أفلا تعقلون ونأتي هنا إلى مفهوم قوي جدا في القرآن يعزى إلى بني إسرائيل ومن المهم جدا أن نفهم هذا بالنسبة للعلماء علماء بني إسرائيل لا يوجد شك أن لديهم علم فالله عز وجل لم يقل لهم أفلا تعلمون لا لأنهم يعلمون العلم ليس هو المشكلة هنا لم يقل أفلا تعلمون بل قال الله تعالى أفلا تعقلون هناك فرق كبير في القرآن بين تعلمون وتعقلون ربما يعلم أحدهم عن شيء ما ولكن لا يزال لا يفهمه أو لا يعقله ربما يعلم أحدهم الكثير من القرآن ولكنه لم يفكر فيه مطلقا ولم يعقله ربما يحفظ أحدهم الأحاديث ولكن لم يفهمها قط هذا ممكن إذن النقد القرآني المستمر لم يكن أفلا تعلمون أو هل تعلمون أو يجب أن تعلموا بل كان النقد القرآني المستمر هو أفلا تعقلون من المفترض أن تفكروا وتعقلون لماذا لا تتفكرون؟ لماذا لا تستخدمون عقولكم؟ فكروا فيما تفعلونه هذه الدعوة للتعقل والتفكر تشمل حتى العالم في الحقيقة ابتدى الأمر بهم بدأ بعلماء بني إسرائيل هم كانوا الأكثر علما في ذلك الوقت إنه يخبرهم أفلا تعقلون؟ هل تعرفون ما نتعلمه هنا؟ نتعلم أن التفكير هو عملية بشرية عندما ترى علماء أو قادة يمتلكون العلم الكثير فهذا لا يعني أنهم يمتلكون الطريقة الصحيحة في التفكير لمجرد أنهم يستطيعون الاستشهاد بالعديد من الكتب هذا لا يعني بالضرورة أن طريقة تفكيرهم صحيحة يمكن أن يكون هناك شخص لديه علم أقل بكثير وأفضل مثال في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه المعرفة والعلم الذي أعطاه الله إياه فقط فقط الوحي الذي أعطاه الله عز وجل إياه ليس لديه معرفة هائلة بالتوراة والإنجيل والله عز وجل لم يعطيه معرفة القراءة والكتاب التي أعطاه الأنبياء الآخرين وبينما هؤلاء الأشخاص قد أمضوا سنوات وعقود كثيرة يدرسون ويتعلمون ومع ذلك الله عز وجل أنزل وحيا لم يتحداهم في علمهم بل تحداهم في الطريقة التي يفكرون بها في الطريقة التي يتوصلون بها إلى استنتاجاتهم إذا يجب أن نكون أشخاصا مفكرين الآن أفلا تعقلون هذه الفئة المفسدة من علماء بني إسرائيل كيف تصلحهم؟ يمكن أن نتفهم الأمر إذا كان لدينا أشخاص جاهلون، لأن المشكلة هي جهلهم، وحالما يتعلمون ستنحل مشكلتهم لأن مشكلتهم في التعليم. إذا لم يكن لدينا تعليم سيكون هناك جهل. وهذه هي المشكلة في هذا المثال ويكون الحل هو التعليم. لكن إذا كان لديك أشخاص متعلمون، كالعلماء ولديهم مشكلة. الآن ماذا ستفعل؟ لا يمكن أن تقول أن المشكلة هي التعليم لأن لديهم أفضل تعليم، ولكن لا يزال لديهم مشكلة كبرى. إذن في فئة من الناس المشكلة في الحقيقة هي التعليم وعلينا أن نقدم لهم ذلك العلم والمعرفة لكن بالنسبة للفئة الأخرى التي لديها العلم مسبقا لا يمكن أن تقول أنهم يحتاجون المزيد من العلم في الواقع القرآن قال لديهم علم كثير القرآن قال أنهم هم أول من سيعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأن لديهم علم مذهل ولا ينقصهم العلم إنهم يحتاجون شيئا آخر إذا امتلأ العقل بالعلم يبدو أن الفجوة في القلب فماذا يفعل الله عز وجل مع بني إسرائيل خاصة الحاخامات عندما يخاطبهم الله عز وجل يعطيهم نصيحة روحانية بدلا من أن يقول لهم أن يتحصلوا على المزيد من العلم لأن الله عز وجل يجعلهم يدركون أن المشكلة في قلوبهم وليست في عقولهم هم يعلمون لكن هناك شيء يمنعهم من الرجوع إلى الله عز وجل ففي الآية التالية يقول الله عزوجل واستعينوا بالصبر والصلاة أي اطلب الاستعانة عن طريق الصبر والصلاة استعينوا هنا محاكاة وتكرار لما قرأناه في سورة الفاتحة لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لكن هناك لم يكن فيها حرف الباء لم تكن الآية إياك نعبد وإياك نستعين بالصبر والصلاة بل الآية فقط إياك نعبد وإياك نستعين أي نطلب منك المعونة والآن الله عز وجل كأنه يجيب على السؤال كيف نحصل على معونة الله عز وجل في هذه الآية أولا علينا أن نفهم كلمة عون التي تشتق منها كلمة نستعين في اللغة العربية هناك العديد من الطرق للتعبير عن كلمة عون يمكن أن نقول نصر، يمكن أن نقول مدد أو مساعدة هناك الكثير من الكلمات المختلفة للتعبير عنها لكن عون كلمة تعبر عن نوع معين من المساعدة ودعوني أشرح لكم هذا إذا كنت تحاول القيام بشيء ما وتحاول بأفضل ما يمكنك فعله ولم تنجح فطلبت من أحدهم أن يساعدك في أنهاء المهمة هذا معنى كلمة استعانة مثلا إذا كان إطار سيارتك مثقوبا وكنت تحاول إصلاحه ولم تستطع فعل ذلك بنفسك فأحضرت شخصا ما ليساعدك فأنت هنا استعنت به لإتمام المهمة التي كنت تحاول القيام بها لكن إذا كنت تجلس في سيارتك ذات الإطار المثقوب ومر أحدهم بجانبك فدعوته لمساعدتك فهذه ليست استعانه لأنك لم تقم بأي مشهود بنفسك لإصلاح إطار سيارتك فكلمة استعانة في الواقع تشير إلى أننا مستعدون للقيام بالمشهود ولكننا أيضا ندرك أن مشهودنا لن يكون كافيا فنقوم بما يجب علينا فعله بأقصى ما نستطيع لكننا نعلم أنه أنت وحدك يا الله من يستطيع أن يجعلنا نكمل الطريق كاملا وبنجاح هذا هو المغزى من الاستعانه أن تلتزم بأنك ستبذل المشهود وستعمل بالأسباب التي بين يديك. الآن الله عز وجل يقول استعينوا أي أطلبوا مني العون لكن ما هو المشهود الذي يجب أن تقوم به؟ ما هو المشهود الذي ستفعله ليؤهلك للحصول على معونة الله عز وجل يقول تعالى واستعين بالصبر والصلاة ما يعلمنا الله عز وجل إياه في هذه الآية أمر استثنائي ورائع كل إنسان يحتاج عون الله عز وجل كل مؤمن يتوسل للحصول على عون الله عز وجل عندما يقرأ سورة الفاتحة فنقول إياك نستعين في كل مرة نقولها فالله عز وجل الآن يقول إذا اردتم معونتي عليكم أن تقوموا بأمرين إذا قمتم بهذين الأمرين أنا أضمن لكم معونتي ما هما هذان الأمران؟ الصبر والصلاة بمعنى آخر عندما يأتي الناس ويقولون أدعوا لي بالصبر أدعوا لي أن أبدأ بالحفاظ على الصلاة الله عز وجل يقول هنا أن الصبر والصلاة قد أعطاك إياها مسبقا كل شيء آخر سيعطيك إياه عندما تستخدم هذين الأمرين فلا يمكنك أن تقول أنه ليس لديك صبر ولا صلاة لسبب ما ولا أن تقول أن الله عز وجل لم يهدي قلبك لها حتى الآن البرق لم يضرب رسي حتى الآن ليحافظ على الصلوات الخمس وأصبح شخصا أكثر صبرا لا كل إنسان خلق قادر على الصبر والصلاة وعندما يتمرن على هذين الأمرين عندها تتنزل معونة الله عز وجل الآن ماذا يعني هذا في سياق بني إسرائيل؟ واستعينوا بالصبر أولاً الصبر في اللغة العربية هو أن تبقى ثابتاً ولا تتغير مهما كان الضغط عليك الله عز وجل يدعو بني إسرائيل الذين يرفضون أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من معرفتهم في الوحي بأنه نبي يقول لهم عليكم أن تستعينوا بالله أنتم كنتم تسألون الله المعونة لزمن طويل كشعب منفين ومشرد حول العالم الآن حان الوقت لتسأله هذه المعونة لكن من أجل أن تطلبوا منه المعونة سيتوجب عليكم أن تخسروا مكانتكم الاجتماعية والدعم المجتمعي سيتوجب عليكم أن تقفوا إلى جانب هذا النبي عليه الصلاة والسلام مهما كلف الأمر ومهما قال الناس من حولكم كل من حولكم ومجتمعكم بأكمله سيتخلى عنكم بمجرد أن تؤمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لكن يجب عليكم حينها أن تصبروا والطريقة الوحيدة التي ستجدون بها تلك القوة هي الصبر وعندما يصبح الأمر شديدا عليكم ولم تعودوا تستطيعون التحمل أكثر ستحتاجون إلى التزود بالقوة مرة أخرى كيف تتزودون بها عن طريق الصلاة إذن استعينوا بالصبر والصلاة هذه هي النصيحة نفسها التي أعطاه الله عز وجل لأي شخص يمر بصعوبات. بدءا من الرجل الذي كان يحمل العبء الأكبر على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى له واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك حين تقوم اصبر على كل ما يقولونه لك عندما تصبح شتائمهم واتهاماتهم وكرهم مؤلمة جدا لك اصبر وعندما يصبح الأمر فوق التحمل سبح بحمد ربك حين تقوم ماذا تعني هذه الآية؟ سبح بحمد ربك حين تقوم هذه الجملة إشارة للصلاة قم وصلي ستجد القوة في صلاتك لهذا نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر وشق عليه كثيرا يسرع إلى الصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة الهدوء وقرة العين هذا التعبير يعني أن الملجأ من العواصف في حياتي هي الصلاة المكان الذي أجد فيه الملاذة والملجأ هي الصلاة هذا ما يحميني ويعطيني القوة إذن بالنسبة للمؤمن الذي يمر بأي نوع من الصعوبات عليه أولا أن يصبر وعندما يشعر بأنه على وشك الانهزام أو الاستسلام عليه أن يزيد الصلاة ويصلي أكثر واستعين بالصبر والصلاة هذا ما يجب عليهم فعله لكن الصلاة هنا ليست الصلاة المصطنعة أو المزيفة الصلاة ليس مجرد تكبير ثم قراءة باستعجال وهمها ثم الانتهاء بعجلة كما نفعل نحن احيانا هذه ليست الصلاة المقصودة الصلاة حرفيا تأتي من صلة أي أنك تتصل بالله عز وجل فعلا عندما تقف بين يديه واستعين بالصبر والصلاة اطلب المعونة من الله عز وجل عن طريق أمرين أولا التمسك بالحق الذي تعلمونه والصبر عليه ثم بالإضافة إلى ذلك أقيموا الصلاة قفوا بين يدي الله عز وجل وكأنكم تتحدثون إليه وتخاطبونه ولهذا تختم الآية بهذه الخاتمة ختم الله عز وجل الآية بقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنه شيء صعب جدا هناك الحرف إن، والحرف اللام أيضا إنها لا إنها لكبيرة أي صعبة جدا تعجب العلماء من قوله تعالى إنها لكبيرة لأن الضمير الهاء في إنها مؤنث والشيء الوحيد المذكور في الآية مؤنثا هي الصلاة فقال بعض العلماء أن الصلاة نفسها صعبة جدا وما يشير إلي هذا هو أن الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلة حقيقية بالله عز وجل صعبة جدا لأنه في الواقع عندما ننظر إلى الصلاة نقول أنها سهلة جدا عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة المعراج كان ستفرض علينا خمسون صلاة في اليوم ثم تم تخفيضها إلى خمسة فقط وحتى تلك الخمسة لا تتطلب وقتا طويلا على الإطلاق إذن إنها حقا لا تأخذ من الكثير من الوقت إنها عبارة عن مجموعة سهلة جدا من التوجهات والأوامر موجهة لمخلوقات لم تغلق لأي سبب آخر سوى عبادة الله عز وجل وجاءت من قبل إله لديه ملائكة يستغفرونه ويسبحونه باستمرار وبلا توقف وأمر فقط البشر بالصلاة لبضع دقائق كل بضع ساعات وهذا ليس كثيرا على الإطلاق بالتالي هي سهلة جدا لكن الصلاة الحقيقية التي تتصل فيها بالله عز وجل حقا التي تجد فيها القوة وتشعر فيها بالتجديد فعلا هذه صعبة جدا وهذه لا تأتي تلقائيا الوضوء سهل الوقوف باتجاه القبلة سهل أيضا تكبيره الإحرام وقراءة الفاتحة أمر سهل أيضا سورة العصر والكوثر سهلة وأي سورة قصيرة أخرى تعرفها لتقرأها وتنهي الصلاة بسرعة هذا سهل أيضا لكن التحدث مع الله عز وجل حقا الوقوف بين يديه وكأنه يراك وكأنك تراه جل في علاه والتخيل أن وقوفك الآن بين يديه عز وجل هو تدريب ليقوفك بين يديه حقا يوم القيامة هذا هو الأمر الصعب حقا لهذا ذكر في الآية إنها لكبيرة أي أنها صعبة جدا كلمة كبيرة في اللغة العربية تعني الشيء الكبير لكن استعمال كلمة كبيرة في اللغة العربية القديمة وفي القرآن تأتي بمعنى شيء شبه مستحيل الله عز وجل يقول في موضع وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أي أنها صعبة جدا لدرجة شبه مستحيلة إلا على الذين هدى الله وفي موضع آخر وإن كان كبر عليك إعراضهم بمعنى أنه كان من العسير جدا عليك أن تتحمل إعراضهم عنك وعن دعوتك وفي موضع آخر كبر على المشركين ما تدعوهم إليه بمعنى أنه من الصعب جدا على المشركين أن يقبلوا ما تدعوهم إليه ففكرة كبير وكبيرة في القرآن هي الشيء الصعب جدا الذي يصعب عليك تقبله أو تحمله أو فعله الآن قال بعض المفسرين أن الهاء فيه وإنها لكبيرة تعود على كل الآيات التي ذكر الله عز وجل قبل هذه الآية لأنه عز وجل بدأ بقوله يا بني إسرائيلة وبعد ذكري تلك الوصية التي أعطيت لهم بأكملها أخبرتكم أن تؤمنوا بما أنزلت أخبرتكم أن تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أخبرتكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرتكم أن تتوقفوا عن الإفساد في الأرض وأن تتخلوا عن الزعامة وتأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطوضع واستسلام كل هذا كبير عليهم في إنها لكبيرة وأيضا قال بعض المفسرين وأنا في الحقيقة أحب هذا التفسير وأميل إليه أكثر قالوا بأن المعنى هنا هو إن الاستعانة لكبيرة أي الحصول على معونة من الله عز وجل هو أمر صعب جدا معظم الناس ليس لديهم الصبر ليتأهلوا للحصول على معونة الله عز وجل لأن معونة الله عز وجل تأتي عندما نقوم بأمرين وهما كما قلنا الصبر والصلاة فالحصول حقا على معونة الله عز وجل بتحقيق متطلبات هذين الأمرين هو أمر كبير وصعب على معظم الناس ثم قال عز وجل إلا على الخاشعين فنتساءل هنا ما هو الخشوع؟ لنفهم هذا الخشوع لغة هو الانزواء والانخفاض إذن أول معنى للخشوع هو أن تعزل نفسك وهو الانزواء وايضا يعني أن تخفض نفسك وتتواضع وتتذلل خشع بصره أي انكسر عندما ينظر للأسفل بخضوع نقول خشع بصره والخشوع يكون في الصوت والبصر والبدن الخشوع يظهر في الأعين مثلا عندما يكون شخص يشعر بالخزي والخجل لا يستطيع نظر في العين مباشرة صحيح بل يخفض بصره من التذلل والانكسار هذا خشوع وظهر في البصر الجانب الآخر للخشوع يحدث في الصوت لا تستطيع رفع صوتك عندما تكون أمام القاضي أو عندما يوقفك شرطي تشعر أن صوتك لا يخرج ويكون منخفضا جدا هذا خشوع عندما يقف شعر جلدك من التوتر والخوف عندما تقف أمام قاضي أو معلم هذا خشوع أيضا وظهر هنا في البدن الله عز وجل يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين لماذا قد يشعر شخص ما بهذا؟ سيشعرون بأنهم يخفضون أبصارهم وبالمناسبة في الصلاة أين تكون عيننا؟ ننظر بعيوننا للأسفل هل نصرخ في الصلاة ونرفع أصواتنا؟ لا فقد قال الله تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك سبيلا هذا خشوع في الصلاة وهناك خشوع بالتلاوة في الصلاة وبالإضافة إلى ذلك الجسد نفسه إذا نظرت إليه في الصلاة ترى الرأس تتجه للأسفل والعين تتجه للأسفل والعنق مائل هذه في الحقيقة وضعية تمثل خشوعا وتذللا كبيرا ركوعنا وسجودنا هذه وضعيات محسوسة للخشوع فكأن الله عز وجل يقول الحصول على المعونة من الله عز وجل صعب جدا حتى يتحقق الخشوع من الداخل في هذه الآية هناك مفتاح مهم وقوي جدا الله عز وجل لم يعطه فقط لبني إسرائيل بل أعطاه أيضا لهذه الأمة بأكملها لن تأتي المعونة من الله عز وجل حتى نحقق الخشوع بين يديه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اذا المعونة والمساعدة لن تأتي ولن نتأهل للحصول عليها حتى نحقق أنا وأنت روح الصلاة وهي الخشوع وليس مجرد تأدية الصلاة فحسب نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين أعلم أن البعض منكم يتساءل الآن كيف نحصل على الخشوع؟ إنه ليس بالأمر الصعب ولن يحدث في كل مرة بالتأكيد لن يحصل لك الخشوع في كل مرة لأننا لسنا قادرين على ذلك لكن ما يتطلب الأمر في النهاية هو أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذا كل ما يتطلبه الأمر عندما يتدبر الناس القرآن بعمق ثم يقفون بين يدي الله عز وجل ويتسلون كلماته يأتي الخشوع والتذلل لله عز وجل عندما تبعد نفسك عن المشتتات وتهيئ نفسك للدخول إلى وضعية الصلاة ولا تستعجل في إنهائها وتعطيها وقتها بالكامل عندها يأتي الخشوع وبالمناسبة من الذين أمرهم الله عز وجل بالصلاة؟ اليهود ولا خلاف في هذا الأمر يعتقد البعض أن هذه الآية يستعين بصبر الصلاة يجب أن تكون للمسلمين لاجتمالها على الصلاة لكن أليس من الواضح أن الخطاب منذ البداية كان موجها لبني إسرائيل؟ كان يخاطبهم مباشرة كأن الله عز وجل يقول حتى في كتبكم أيا كانت الصلاة التي تؤدونها إذا أظهرتم الخشوع سأهديكم للإسلام حيث كنتم هنا حقيقة تخاطب الجميع وليس المسلمين فقط أي شخص من أي ديانة مسيحيا كان يهوديا أو ملحدا هندوسيا أو بوذيا عندما يتوجهون إلى الله عز وجل بصدق لطلب الهداية عندما نرى إشخاصا يرفعون أيديهم إلى السماء قائلين نحن لا نعرف من تكون لكننا نسألك حقا أن تهدينا إلى الطريق الصحيح أنت هناك أنا حقا أحتاج إلى مساعدتك ويتجهون إلى الله عز وجل بأي صلاة يعرفونها ويستطيعون القيام بها الله عز وجل لن يتركهم بدون هداية لا أعرف حقا كم عدد الأشخاص الذين قابلتهم ممن هداهم الله عز وجل إلى الإسلام بهذه الطريقة رفعوا أبصارهم إلى السماء وتحدثوا إلى الله عز وجل نحتاج لهدايتك قرأ الفاتحة بمعناها لأن لسان حالهم يقول اهدنا الصراط المستقيم وهذه هي الفاتحة أحتاج لهدايتك وأن ترشدني إلى ما يجب علي فعله لأنني لا أعرف إلى أين أتجه أحتاج عونك ومساعدتك لأجد الطريق الصحيح صديق عزيز علي وقد توفي مؤخرا وهو زميل أكبر مني سنا أمريكيون أفريقي كان في أواخر السبعينات وهو رجل ذكي جدا هذا الصديق الدرس حسب ما أعتقد خمسين ديانة وفي مهمته لإيجاد الإيمان لم يدرس الدين فقط بل ذهب إلى المكان الذي ولد فيه هذا الدين فقد طاف جنوب آسيا كله وذهب إلى القدس وذهب إلى أماكن كثيرة جدا وآخر ديانة قام بالنظر فيها وأخذها بعين الاعتبار هي الإسلام وكان افتراضه المثير للاهتمام هو أن الديانات الأكثر شيوعا هي في الغالب الاقرب للخطأ لأن الحقيقة لا يمكن أن تكون بتلك السهولة هذا ما كان يعتقده الحقيقة يجب أن يكون إيجادها صعبا جدا فسأذهب لإيجادها في الأماكن البعيدة أو في صوامع البوذين مثلا أو في أماكن داخل الجبال أو ما شابه فقام بتأخير دراسته للإسلام وبالمناسبة خلفيته الدينية كانت المسيحية وكان افتراضه أن هناك الكثير من التناقضات الموروثة فيها فافترض بأن كل ديانة منتشرة ومعروفة في الغالب سيكون فيها مثل هذه التناقضات فقام بدراسة الإسلام آخر شيء عندما درس الإسلام لم ينطق بالشهادة فورا بل ذهب إلى مراكز الدعوة أولا واعتاد أن يذهب يوميا ويسأل أسئلة حول الإسلام وكان يجيبون أسئلته إذن سبحان الله واتجه إلى الله عز وجل طلب الهداية بصدق والله عز وجل هداه للإسلام وهذا ما يقوله الله عز وجل هنا حتى لليهود يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين اذا نعم هناك الصلوات التي أمرنا الله عز وجل بها شرعا وهي الصلوات الخمس المفروضة يوميا فعندما نتوضا ونتجه إلى القبلة ونقوم باركان الصلاة واجباتها على النحو الصحيح هذه هي الصلاة لكن قلب الصلاة وروحها هو عبد يتجه إلى ربه بصدق وذلك النوع من الصلاة يقدر عليه أي بشر وعندما يقوم به أي بشر سيفتح الله عز وجل له الباب سبحان الله إذن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعندما نسأل كيف نصبح من الخاشعين يأتينا الجواب فوراً في الآية التالية فيقول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الخاشعون هم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وفي الحقيقة من الصعب ترجمة هذه الآية إلى اللغة الإنجليزية بسبب كلمة ملاقو ربهم. الذين لديهم هنا خلفية عن اللغة العربية. يعلمون أن ملاق اسم وليست فعلا وهذه أول مشكلة تواجه المترجمين عند ترجمة الآية أنها اسم وليست فعلا فعندما نترجمها تصبح أولئك الذين سيلاقون ربهم وعندما أقول سيلاقون فهنا استخدمت الفعل من الكلمة وليس الإسم ولكنها في الآية جاءت اسما وليس فعلا واللغة الإنجليزية محدودة جدا خصوصا في ترجمة اللغة العربية الأصلية المشكلة الثانية هنا بالنسبة لطلاب اللغة العربية أن كلمة ملاق جاءت مضافة ماذا يعني هذا؟ الآية لم تأتي كالتالي الذين يظنون أنهم ملاقون ربهم بهذه الطريقة ستكون ملاقون مفعول به لكن الآية جاءت ملاق ربهم أي مضافة مضاف ومضاف إليه ماذا تعني ملاق ربهم؟ دعوني أشرح لكم هذا بلغة إنجليزية مبسطة سأعطيكم مثالاً من اللغة العربية عندما أقول أنا آكل تفاحة فهذا يعني أنني سوف أتناول تفاحة صحيح؟ هل تعني أنني قد آكلتها مسبقاً؟ أم أنني سوف آكلها؟ تعني أنني سوف آكلها ونحن نحصل على هذا المعنى عندما تكون الكلمتان منفصلتان عندما أقول أنا آكل تفاحة لكن إذا قلت أنا آكل التفاحة عندما نضعها في صيغة مضاف ومضاف إليه الآن أنت دمجت الكلمتين معا أنا آكل التفاحة تعني أنك قد أكلت التفاحة أنا من أكل التفاحة وكأن هناك تفاحة ما أكل النصوات ثم تأتي أنت بتفاخر وتقول أنا آكل التفاحة مثال آخر أنا قاتل الرجل بمعنى أنني قد قتلته وانتهيت إذن عندما تستخدم الإضافة فهذا يشير إلى أن الفعل قد تم وانتهى عندما لا تستخدم الإضافة هذا يعني أن الفعل لم يتم بعد لاحظوا في الآيات السابقة قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة لم يقل إني جاعل خليفة في الأرض لم يستخدم الإضافة بمعنى أنه سوف يضع خليفة هل انتهى الفعل أم أنه سوف يحصل مستقبلا؟ لم ينتهي الفعل لهذا جاءت الكلمتان منفصلتان إذا كان قد تم الفعل ووضع الله عز وجل الخليفة في الأرض ثم أخبر الملائكة بأنه قد وضع الخليفة لكانت الآية أتت إني جاعل خليفة في الأرض بمعنى أنه قد وضع الخليفة وانتهى الأمر هنا تقول الآية يظنون أنهم ملاقوا ربهم وسأترجمها حرفيا الآن إنهم موقنون ومقتنعون أنهم قد لاقوا ربهم وانتهى الأمر إنهم ليسوا مقتنعين أنهم سوف يلاقون ربهم فقط، بل مقتنعون أنهم قد قابلوه مسبقا وهذا وصف رائع لأنهم مقتنعون أنهم قد لاقوا ربهم مسبقا عندما خلقهم أول مرة هل تتذكرون رحلة الحياة التي تحدثنا عنها من قبل؟ إنهم مقتنعون أن ذلك قد حصل إذا كانت هذه الآية تخاطب مني إسرائيل وتنطبق عليهم فهم مقتنعون أن موسى عليه السلام قد أخذ رؤساءهم ولاقوا ربهم وأن الله عز وجل تحدث إليهم هل تتذكرون حديثنا عن هذا البارحة؟ إنهم مقتنعون أن ذلك قد حصل وهم مقتنعون أيضا أنه في كل مرة يقفون للصلاة من يقابلون؟ إنهم يقابلون الله عز وجل إنهم يقابلون الله عز وجل بالفعل إذن هؤلاء الأشخاص لا ينتظرون لقاء الله عز وجل يوم القيامة رغم أن هذا طبعا سيحدث بالمناسبة قد يكون وعنى الآية أنهم موقنون بأنهم يقابلون الله عز وجل يوم القيامة لكن في الحقيقة يبدو أن المعنى الذي تحمله هو أنهم يقابلون الله عز وجل باستمرار فاتصالهم لا ينقطع بالله عز وجل والله عز وجل لا ينقطع اتصاله بهم ثم بعد ذلك تأتي صيغة الكلام في المستقبل لاحظوا أن اللغة تختلف فالله عز وجل لم يقل أنهم ملاقوا ربهم وأنهم راجعوه لم يقل هذا بل قال تعالى وأنهم إليه راجعون لا توجد إضافة هنا وإلى ماذا قد أشرنا نحن سابقا أشرنا إلى أنه في حالة وجود إضافة هذا يعني أن الفعل قد تم وانتهى لكن عندما تأتي الكلمتان منفصلتان فهذا يشير إلى المستقبل إذن في الحقيقة إذا قارنت بين ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هاتان العبارتان أحدهما تشير إلى الماضي والأخرى إلى المستقبل من ناحية أخرى إذا لم نرها بذلك الشكل سيبدو وكأن هناك تكرارا في الآية وكأن كلتا العبارتين تتحدث عن المستقبل كأنهم سيلاقونه وسيرجعون إليه إذا عندما تلاقي أحدا هذا يعني أيضا أنك سترجع إليه بمعنى أن العبارة مكررة لكنها في الواقع ليست مكررة إنها تخبرنا في الواقع أن هؤلاء الخاشعين موقنون جدا بأنهم على اتصال بالله عز وجل حاليا وأنهم يقابلون الله عز وجل عندما يقفون للصلاة من الجميل جدا أن الله عز وجل يصف المشهد عند هذه النقطة أود أن أقول شيئا قد قلته مرات عديدة لحصر لها وأرى أن هذا هو الوقت المناسب أيضا لقوله لأنه مذهل جدا أحد اللحظات المذهلة في تاريخ العالم هي لحظة تسلق موسى عليه السلام الجبل لأنه اعتقد حينها أنه سوف يرى نارا وانتهى به الأمر بالتحدث مع الله عز وجل في الواقع الأكثر أهمية أن الأمر انتهى به بأن يخاطبه الله عز وجل بقوله يا موسى نودي بي يا موسى إنه الآن على الجبل وليس لديه أدنى فكرة عن الأمر الذي على وشك أن يحدث فقد كان يريد أن يحضر بعض من النار ويذهب لإشعال النار لعائلته في أسفل الجبل ولكن عندها بدأ الله عز وجل بالتحدث إليه هذه لحظة عميقة جدا في تاريخ البشرية أن يستمع بشر إلى الله عز وجل مباشرة ولأول مرة يستمع بشر مباشرة إلى الله عز وجل وتحصل بينهم محادثة لا يمكن أن تكون هناك طريقة لذكر الله عز وجل أفضل من مخاطبته مباشرة ومع ذلك في تلك المحادثة ماذا أخبر الله عز وجل موسى عليه السلام لقد قال له دعني أخبرك كيف تذكرني حقا قال له وأقم الصلاة لذكري الذكر الحقيقي لله عز وجل كيف يكون بالصلاة الفكرة هنا أن وقوفنا بين يدي الله عز وجل في الصلاة لا يختلف كثيرا عن كيفية تحدث موسى عليه السلام مع الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل مرة نقرأ الفاتحة فهي محادثة بيننا وبين الله عز وجل إنها ليس بمجرد كلمات إنها محادثة عندما نقول الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي إنه يخبر جميع ملائكته انظروا ماذا يقول عبدي لي وكل آية تقرأها من الفاتحة يجيب الله عز وجل عليك فأنت في محادثة مع الله عز وجل فأنت قد قابلته وتقابله في كل مرة تقف للصلاة ما هو التغيير الذي يحدث في العقلية والتفكير عندما نستمع لهذا الحديث؟ أعني أننا أصبحنا أحيانا نقرأ الفاتحة وننسى أنها محدثة بيننا وبين الله عز وجل نحن ننسى الهدف منها لكن من أجل أن ندرك أننا في الحقيقة في اتصال حقيقي مع الله عز وجل فهذا هو الخشوع فقط إدراكك لهذا المعنى سيغير طريقة صلاتك وسيغير طريقة حديثك مع الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الآن أريد الحديث عن بعض الأمور المذهلة حول كلمة راجعون نرى في القرآن قوله تعالى إليه ترجعون أي سوف يتم إرجاعكم إليه عندما تقول لأحد ما سوف يرجعون فهذا يعني أنهم سوف يرجعون سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا. مثلا عندما يقول شرطي سوف تؤخذ إلى المحكمة هذا لا يعني أنك ستذهب بنفسك أو بإرادتك ولكن سوف يتم أخذك فعندما يقول الله عز وجل يرجعون هذا يعني أنه سوف يتم إرجاعهم سواء أرادوا ذلك أم لا لكن هنا لم تأتي الكلمة مرجعون مثلا بل جاءت راجعون هؤلاء الأشخاص الذين يقفون بين يدي الله عز وجل في كل صلاة وموقنون بأنهم سوف يرجعون إليه لم يقل يرجعون بل قال بأنهم راجعون بمعنى آخر أنهم راجعون إليه برغبتهم وإرادتهم هؤلاء الأشخاص يوم القيامة لا يستطيعون الانتظار لمقابلة من كانوا يتحدثون إليه كل يوم في الصلاة سيأتون بأنفسهم سوف يكون هناك أشخاص يدفعون دفعا ويتم جمعهم ويحشرون معا مثل تجمع الحيوانات مثل قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وأيضا يوم الحشر يستخدم للناس كما في قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير لكن هناك بعض الناس لا يركضون إلى الله عز وجل بسبب الخوف بل يركضون إليه لأنهم اعتادوا أن يركضوا إليه في كل يوم وفي كل صلاة وعندما يأتي يوم القيامة يذهبون إليه طوعا وبإرادتهم هذا قوله تعالى وأنهم إليه راجعون في الحقيقة كل مرة يمشون لأداء الصلاة وكل مرة يقفون بين يدي الله عز وجل في الصلاة تلك الخطوات التي يخطونها هي تدريب للخطوات التي سيخطونها للقاء الله عز وجل يوم القيامة هذا التدريب هذا كل ما في الأمر لأنهم إليه راجعون ثم ينهي الله عز وجل هذه الفقرة بشرح ما تركه مفتوحا من قبل لقد بدأ تعالى ببني إسرائيل فقال لهم أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وكرر النعمة مرتين نعمتي وأنعمت ولكن ماذا كان اعتقاد بني إسرائيل عن النعمة المقصودة هنا؟ كانوا يقولون أنهم الأمة المختارة وأن جيناتهم أفضل من الجميع الله عز وجل قال وأني فضلتكم على العالمين جعلتكم مثلا وقدوة لكل الأمم الأخرى وهكذا يذكرهم الله عز وجل بأن هذه هي النعمة الحقيقية بأنهم في وضع أفضل من جميع الأمم وقتها بتفضيل من الله عز وجل تفضيل من الله عز وجل بمعنى أنه كان فيهم أنبياء أكثر من أي أمة أخرى وهداية أكثر من الجميع إنني أذكر لكم باستمرار ما هو الأمر الذي نسوه في دينهم ما هو هذا الأمر اليوم الآخر لقد نسوا الآخرة وكل ما يتعلق بها ونسوا جهنم تقريبا لقد مسحوا تلك المفاهيم جميعها من التوراة وأخبرتكم من قبل أن الآخرة هي أحد أول الأمور التي أخبره الله عز وجل لموسى عليه السلام بقوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها وهذه أحد أول التعاليم الموجهة لبني إسرائيل وهذه كانت أحد أهم الأمور التي أخبرهم الله عز وجل بها عندما وقفوا على الجبل كما ذكر في آية سورة العراف ومع ذلك نسوا كل ما يتعلق بها فعندما يقول الله عز وجل وأني فضلتكم عن العالمين وأنتم نسيتم أحد أهم التعاليم التي وجهتها لكم والتي يحتاجها جميع البشر بأنكم ستقفون بين أدي الله عز وجل فأنتم يقال لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يقال لكم ذلك أكثر من أي أحد آخر قالوا لكم أحموا أنفسكم من ذلك اليوم لماذا لم يقول الله عز وجل واتقوا الله بل قال واتقوا يوما لأنهم لم يشعروا بالخوف من الله عز وجل وهذا بسبب أنهم لم يعودوا يشعرون بالخوف من يوم القيامة والله عز وجل يدعوهم إلى الشيء الذي نسوه أكثر من أي شيء آخر فقال لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي أنه لن يدفع أي أحد أي أجر عن أي أحد آخر كم عدد الأشخاص الذين تم ذكرهم في هذه الآية؟ اثنان شخص يدفع الأشر وشخص يستلمه أو يستقبله هذه نقطة مهمة هنا هذه نقطة مهمة هنا جزا من واتقوا يوما لا تجزي جزا هي الأجر العادل جزا تعني التعويض العادل الآن عندما يعطي شخص ما شخصا آخر أجرا مقابل خدمة أو خيره فهذا يحدث فقط في الدنيا الله عز وجل يخبر بني إسرائيل باستخدامه عبارة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أنكم تقومون بأشياء للحصول على الفائدة من بعضكم البعض لكن هذه الفوائد سوف تموت في الدنيا إذا كنتم حقا تريدون الجزاء عليكم أن تسعوا للحصول عليه من الله عز وجل لأن هذه الخدمات لبعضكم البعض والتي تحصلون على الفوائد من ورائها والمناصب والاتفاقيات التي تتعاقدون عليها بينكم ستكون بلا قيمة يوم القيامة ولن يأتي أي أحد من هؤلاء الأشخاص يدفع لكم أي شيء الأسباب التي ترفضون انتباع هذا الدين من أجلها لن تنفعكم يوم القيامة لأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا لقد وضحت لكم أن هناك شخصين تم ذكرهم في الآية أحدهم الذي سيعطي والآخر الذي يستلم أو يأخذ الآن استمعوا جيدا الله عز وجل قال لا تجزي نفس عن نفس الشيء ولا يقبل منها شفاعة هذه الآية عن الشخص المعطي لاحقا ستكون هناك آيات عن الشخص المستلم لكن هذه الآية عن النفس الجازية التي ستعطي فالله عز وجل قال ولا يقبل منها شفاعة الشفاعة كلمة كبيرة لنبسطها الآن الشفاعة في اللغة العربية تعني إذا كنت في مازق ولنقل على سبيل المثال أنني أستاذك وأنت تدرس في صفي وأنا على وشك أن أطردك من المدرسة الآن فياتي أحد زملاء المعلمين الذين أحترمهم كثيرا ويقول اسمع أنت تثق بي ليس كذلك أعطي هذا الطالب فرصة أخرى أعلم أنك غاضب منه لكن ثق بي اعطه فرصة أخرى من أجلي هذا الشخص الذي سمح ببقاء ذلك الطالب في المدرسة وأنا استمعت إليه لأنني أحترمه هو الشفيع لقد شفعل ذلك الطالب أحدهم كان على وشك أن يفصل ثم أحد موظفي الثقات جاء وقال لي اسمع لا تفصله الآن أعطي عدة شهور أخرى ثق بي إذا لم تكن ستفعلها من أجله يفعلها من أجلي أنا هذا هو الشخص الذي يكون شفيعا أحدهم على وشك أن يفصل وأحد موظفي الثقات جاء وقال لي اسمع لا تفصله الآن أعطي عدة شهور أخرى ثق بي إذا لم تكن ستفعلها من أجله فعلها من أجلي أنا هنا هذا هو الشخص الذي نقول عليه شفيع بني إسرائيل لديهم هذا المفهوم بعض الأشخاص أدخل هذا المفهوم المريض إلى الدين هذا المفهوم هو أنهم أشخاص سيئون ولكن هناك بعض الأشخاص الجيدين في العالم وطالما أنهم يرضون هؤلاء الأشخاص الجيدين فعندما يأتي يوم القيامة سيأتي هؤلاء الجيدون ويشفعون لهم لأنهم قريبون جدا من الله عز وجل وسيقولون فلان هذا معي أنا صديقك وهذا صديقي هل يمكنك أن تدعه يدخل الجنة فحسب؟ حسب؟ دعه يدخل من أجلي فأنت تعرفني أنا وليك وعلاقتنا جيدة فساعدني الآن هذه الشفاعة في يوم القيامة الله عز وجل يوضح لبني إسرائيل أنه لن يأتي أحد يشفع لكم إذا كان هناك أي أشخاص في العالم مؤهلون للشفاعة لغيرهم في يوم القيامة لكان هؤلاء الأشخاص هم الأنبياء ربما تجد موسى عليه السلام يقول الله عز وجل يا الله ارحم بني إسرائيل ارفق بهم أعلم أنهم أفسدوا كثيرا لكن أرجوك أرحمهم أنت تحبني كثيرا وتحدثت معي كثيرا دعهم يدخلون الجنة لكن الله عز وجل أخبرنا أو بالأصح النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما يحدث يوم القيامة لجميع الأنبياء أخبرنا أنه حتى الأنبياء سيقولون نفسي نفسي سيغلقون بشأن أنفسهم فقط في يوم القيامة الوحيد الذي سيشفع لنا يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد لا أحد غيره الله عز وجل يقول ولا يقبل منها شفاعة أي لن يأتي أي شخص جيد ويشفع لك ولن أتقبل أي شفاعة منهم ولا أي أعذار هذا لن يحدث الآن ليتخيل المشهد يأتي أحدهم يقول أرجوك سامح وأنا أقول لا لن أسامحه أنا أحترمك ولكن هذا كثير حسن حسن لا تسامح ولكن ما رأيك أن تفرض عليه عقوبة؟ لا تسامح ولكن أعطه تحذيراً افرض عليه عقوبة أو عذاباً أي يكن لكن لا تطرده بالكلية إذن أول مرحلة أن تقبل شفاعة فتسامحه. إذا لم تقبل الشفاعة هل نستطيع أن نفرض عليه غرامة أو عقوبة أو جزاء أو ما شابه ثم بعد ذلك تسامحه. هذا خط الدفاع الثاني أو المرحات الثانية ماذا يقول الله عز وجل عن المرحات الثانية هنا؟ يقول ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هذه المرحلة الثانية المرحلة الأولى كانت الشفاعة وهي أن يتحدث الشفيع دفاعا عن المشفوع له لكن إذا لم تقبل الشفاعة ربما يقبل العدل الذي شبهناه بالغرامة أو الجزاء لكن الله عز وجل يخبرنا أن هذا لن يقبل أيضا لا يقبل أي جزاء يوم القيامة لن يعطيك أحد أي جزاء ثم يقول تعالى ولا هم ينصرون في نهاية الآية أخبرنا الله عز وجل أن هؤلاء هم الأشخاص الذين لن يساعدهم أحد بأي شكل من الأشكال بمعنى آخر إذا كانوا يتوقعون المساعدة من الملائكة أو من بعضهم البعض أو أن ينزل الله عز وجل فجأة المساعدة عليهم هذا لن يحدث فيقول تعالى ولا هم ينصرون وبالمناسبة وجود كلمة هم في هذه الآية يشير إلى أن هناك أشخاص آخرين ستتم مساعدتهم لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هناك كلمتهم ستكون الآية ولا ينصرون ولكن لما كانت الآية ولا هم ينصرون نفهم أن هؤلاء لن ينصروا لكن هناك أشخاص آخرون سينصرون فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينصرون يوم القيامة هذه الآيات التي وجهت إلى بني إسرائيل لتفتح أعينهم وهذه نهاية أول فقرة موجهة لبني إسرائيل وستتحدث الآيات عن تاريخ بني إسرائيل من هنا وحتى الآية 121 والله عز وجل سيشير إلى ذلك التاريخ جزءا جزءا ويذكرهم أين أخطأوا وكيف أخطأوا ومهمة خلال سلسلة الدروس هذه أي كان المدى الذي سنصله فيها لا نمر عليها سريعا والله عز وجل سيشير إلى ذلك التاريخ جزءا جزءا وسيذكرهم أين أخطأ وكيف أخطأ ومهمتي خلال سلسلة الدروس هذه أي كان المدى الذي سنصله فيها أن لا نمر عليها سريعا وأن أكون أكثر دقة ولا أتخطأ أي تفاصيل وأن أريكم أيضا الخلفية التاريخية أريدكم أن تفهموا طريقتي في التفكير هنا عندما أدرسكم سورة البقرة بالتحديد هناك بعض الصور في القرآن التي لها صلة قوية جدا بالتاريخ اليهودي والمسيحي والبقرة أحد هذه الصور لأنه من الواضح أنها ستتكلم عن تاريخ يهود أي ستتكلم عن التاريخ اليهودي من منظور القرآن ولكن هناك منظورات أخرى للتاريخ اليهودي ليس كذلك هناك المنظور اليهودي للتاريخ اليهودي والله عز وجل يتحدث مباشرة إلى اليهود الآن عندما أتحدث معكم تفكرون فيما أقوله عن اليهود ولكن بصفتكم مسلمين لكن إذا كنت أتحدث إلى أحد الحاخامات مثلا هل سيفكر بنفس طريقتكم؟ لا لأن لديه خلفية مختلفة وطريقة تفكير مختلفة ولديه معلومات مختلفة حتى عندما يسمعون عن موسى أو إبراهيم عليه السلام أو أي أحد هؤلاء الأنبياء ما يعتقدونه عن أولئك الأنبياء يختلف جدا عما نعتقده انا وأنت كمسلمين فطريقة تفكيرهم مختلفة تماما عن المسلمين وجزء من مهمتي كطالب للقرآن أن لا أفهم ما تعنيه الآية بالنسبة للمسلمين فقط بل أريد في الواقع أن أدخل داخل عقول اليهود لأنهم هم من كانوا يستمعون لهذه الآيات كيف كانوا يتلقونها؟ ما هي المعلومات التي كانت لديهم والتي يعلم الله عز وجل معرفتهم بها وخاطبهم بهذه الآيات بناء عليها؟ وكيف تفاعل مع هذه الآيات فعلينا أن نفهم أنه يجب أن يكون لدينا الخلفية التي كانت عند اليهود عندما يذكر الله عز وجل التاريخ لأن التاريخ موجود مسبقا عندهم في الإنجيل كيف يؤمنون بالتاريخ وماذا يعتقدون بشأنه والآن وهم يستمعون إلى القرآن ويخبرهم القرآن بقصة يعرفونها منذ أن كانوا أطفالاً، لكن القرآن يغير القصة إنها ليست القصة التي سمعوها إنها رواية مختلفة هل تتذكرون عندما أخبرتكم عن قصة أدم عليه السلام وكيف أن اليهود يرونها في القرآن تختلف تماما عن معرفه؟ القرآن يغير الرواية ويخبرهم برواية حقيقية ومن أجلنا لنفهم كيف كانوا يفكرون وكيف وصل القرآن لعقولهم علينا نحن طلاب القرآن أن نعرف تلك الخلفيات أثناء دراستنا للنص أتعرفون مقولة خاطب الناس على قدر عقولهم؟ القرآن يخاطب اليهود بناء على خلفيتهم ويخاطب عرب مكة بناء على خلفيتهم والقرآن أيضا يخاطب المسيحيين بناء على خلفيتهم فكما ذكرت سابقا علينا أن نعرف تلك الخلفيات فهذه الآيات ذات فائدة أبدية وخالدة بالنسبة لنا لكن عندما نفهم خلفياتهم. لأننا سنكون في وضع أفضل بكثير عندما ندعو أولئك الناس إلى كلام الله عز وجل ونشارك معانيه وجماله معهم لأنهم سيرون حينها وسيلاحظون أننا نعرف خلفيتهم وماضيهم وأننا نفهم أين النقاط المشتركة بيننا وبينهم وين الاختلافات هذه بنسبة لي وخاصة في زماننا هذا دراسة ضرورية جدا ربما يعترض أحدهم لماذا أقول المسيح في الدرس؟ أو أذكر بعض النصوص من العهد الجديد أنا لا أقول أن ذلك صحيح أو أنه في الحقيقة وحي. نحن جميعا نعلم أن التوراة والإنجيل قد تم تحريفهما لكن أيا كان ما نجا منهما من التحريف ويتوافق مع ما ذكر في كتاب الله عز وجل فأنا أذكره فالله عز وجل قال بنفسه تعالوا إلى كلمة سواء نحن في الحقيقة ندعوهم لإيجاد الأمور المشتركة في دينهم وديننا كلمة سواء بيننا وبينكم هذه في الحقيقة مبدأ في ديننا كتابنا سيؤكد على الحقائق المذكورة في كتبهم لكن كتبهم لن تؤكد الحقيقة المثبتة لدينا لأن كتابنا هو القرآن المهيمن على جميع الكتب السابقة فبهذا الأسلوب سندخل في دراسة التاريخ اليهودي إن شاء الله تعالى سيبدأ بنشقاق البحر إن شاء الله تعالى وبعض المغامرات الأخرى التي حدثت وسنمر عليها وعلى العديد من التصويرات المثيرة للاهتمام سنتدرسها أيضا إن شاء الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته